وَلا قَدنَ عَلَمُ أنهُ يَقُونَ إِ ماَا يُعَمُهُوبَ شَْرض وَلا قَنَ عَلَهُ أنهُ يَكُونََّ ماَا يُعَموه بَ شَرْض لِسانَُّذشِدونَ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ لِسَانُ الَّذِي يُرْشِدُونَ النَّاسَ إِلَى الْأَعْجَمِيِّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ سَلِيمٌ إِنَّ مَا كذري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله انما يفتكذب لا يؤمنون بايات الله واولائك هم الكاذبون مَنْ كَثََ بَِّهِ مِنْ دَعّئ مَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلِبُهُ مُطُمَئٍ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن شَرَحَ شرح بالكفر صدرا إلا من كفره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح صْدْرًا وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا مَنْ شَرَحَ بِكُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِ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 وَأَنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وتمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على وَتَئِهِم وَأََلََ صَاله وَأُلائِكَهُ مُل غافِلون وَأُلَاائِكَهُ م غافِلون لَا جَمَ أَنَّهُم فِي آخِرَاتِهُ مُخاسِرُون لَا جََنَ أََّبون لَا أَخِرَتُهُمْ بِخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ قُمَّ جَهَدُ وَصَبَرُ إِ رَبَّكَ مِن بَعبّهَا لَ غَفُور